كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ۖ ضَلَالٍ لِّلْكَافِرِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إليه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 وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كَفرَي دَوونَ لَمَقَتُ اللهَّهِ أَكبَرُ مَِّ قَاتِكُم أَن فُسَكُمْ إذ تُدَعَون إذ تُدَعَونَ إلَإمَانِ فَتَكفُرُون قالَاوا رَبَّن ثتَينِ وَأَحي تََسنَتَين فَتَ رَفن بِذُنوبِنَا فه إِلَ خروج مِن سَب ذلكَلِكُ بِأَنَّهُ كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السمائر وما يتذكر إلا من يؤمن